117. وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين 118. وكأي من آية في السماوات والأرض يمورون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن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 111. أدعو إلى الله على بطيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي أَهْلَ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اسْتَقَامُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 لقد كان في قصصهم ميلرة لأول الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء رحمة لقوم يؤمنون